إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم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 وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصالهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآفذ وما هم بمؤمنين يخابعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أَنفُسَهُمْ وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين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 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندالا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة من, من دون الله إن كنتم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة رعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأدوبه به متشابها ولهم فيها, أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون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 يضيل به تثيرا ويهدي به تثيرا وما يضيل به إلا الفاسقين <تصفيق> الذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تذكرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا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 قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال ان اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان فقال أنبئوني لأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا مع الرافعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 وَإِذْ فرقنا بكم البحر فأنزيناكم وأغرقنا آل فرعون وَأَنْتُمْ تنظرون وَإِذْ وعدنا موسى أربعين لَيْلَةً ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم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 بعد موتكم لعلكم تشكرون، وضللنا عليكم الومام وأنذلنا عليكم المن والسلوى. قلوا من قلبك ما رزقناه وما ظلمناه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب عصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عنا قد علم كل أناس مشربهم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 ما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وخومها وعبسها وبصلها قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فَإِنَّ لكم مَا سَأَلْتُمْ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 119. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا وَلَا حرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَنْتُمْ نَفْسًا فَذَرْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ اكْفِنُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ